أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرات ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة. فعشر رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إن لَمَّا فَغَلْ مَا أُحَمَّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذْنُ وَاعِيهَا فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية 114. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي 115. إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية 118. قطوفها دانية 119. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَأْسَلُمٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ